شركه الهدى شركه دعويه ل غير ربحيه ذات مضمون اجتماعي ي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 وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق فأنبتنا ب ه ح د ا ق ن ا ب ه ج ة ما كان ل ك م أن ن ت ت ب و ا ش ج ر ه ا ف إ ل ا م ل ه 「あなたはこの世界ることはできない。」 و ج ع موسوعه النابلسي ر ا و ج لها ا ر و للعلوم الاسلاميه ن ا امن يجيب المضطر اذا دعاه أمن يجيب صر موسوعه ي ا ل ن ا ل س و و ي للعلوم الاسلاميه ل ي ل ا ت ذ ك ر ومن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل ل ر ي ا ح بشرا بين يدي رحمته االه مع الله تعالى الله تعالى الله عما يشركون م و ي و ع ه النابلسي للعلوم ن من والأرض ومن يرزقكم ا ل س م ا و ا ل أ ر ض فإله مع ا م ي ه ب ل ه ا ت ل ر ه الرحمن ا ل ر ح ي ن